د ع و ت ه م لتغفر لهم ل ج ع و ا أ ص ا ب ع ه م في ذ ا ن ه ل و ا ب ا س ي ا ب ه م و أ ص ر و ا و ا س ت ك ب ر و ا استكبارا ث م إ ن ي د ع و ت ه م ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت ل ه م و أ س ر ت ل ه م إ ر ا ر ا ف ق ل ت ا س ت غ ف ر و ا ر ب ك م إنه ك ا ن غ ل ا ر ي س ل ا ل س م ا ء ع ل ي ك م م د ر ا و ي م د د ك م ب أ م و الله وبنين و الحسنى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 موسوعه ا ل أ ر ض ن ب ا ت ا ثم ي ع ي فيها ويخرجكم د ك م إخراجا ا و ل ل ه ج ع ل ل ك م ا ل أ ر ض ب س ا ط ا ل ت س ل ك ا م ن ه ا سبلا فجاجا قال الرب نوح إن أعلم ه م ع ص و ن ي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا ت ذ ر ن آ ل ه ت ك م ولا ت ذ ر ن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا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 ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارك